117. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 119. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 117. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 118. وأعتدنا لهم عذاب السعير 119. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 قالوا بَلَا قَض أَناَا نَذيد فَكَذذَّبِنَا وَقُلناَا مَ نَزَّلَ اللَّ مِن شَيئٍ إِ إن أَتُم إِلَّا فِي ضَلَالٍِ كَذير وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ اعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيدِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ 119. وأجر كبير 110. وأسروا قولكم أو اجهروا به 111. إنه عليم بذات الصدور 112. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 113. 117. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 118. أأمنتم من في السماء أن يقسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم 117. ومن في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 118. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 119. أولم يروا إلى الطير فوقهم 119. ويقبض 110. ما يمسكهن إلا الرحمن 111. إنه بكل شيء بصير 112. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن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 117. ويمشي سويا على صراط مستقيم 118. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وليلما تشكون 119. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 اتْوُدُّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ من عذاب أليم. قل هو 116. وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين 117. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء